بسم الله. فقلت في في قال صديق في رسيه عن عبداس وعن وعن ناس من الله عليه وسلم و اذا قيل لهم لا تفسروا في الارض قالوا انما نحن مصلحون قال هم المنافقون اما لا تفسروا في الارض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصوم و قال ابو حفر عن الوديعه بن انس عن ابي العالم في قوله تعالى و اذا قيل لهم لا تفسروا في الارض قال يعني لا تعصوا في الارض وكان فسادهم ذلك معصيه الله انه من عصى الله في وامروا المعصيه فكان فسادهم وكان فسادهم وكان فسادهم ذلك قال يعني لا تعصوا في التراب وكان فسادهم ذلك معصية الله معصيه الله معصيه الله لأنه من عصى الله في الارض أو أمر بمعصرته قد أفصل في القرض لأن صراح القرض والسباء بالطاعة وهكذا قال ربيعه من نفسه وقتل قل ذلك القرض الشديد فأهل المفاق مصيدون في الارض مصيدون في القرض بمعصرتهم في فيها ربهم وركوبهم فيها انا نهاهم عن ركوبه وقربيعهم فرائضهم وشكهم في دينه الذي لا يفبل من احد عمل الا بالتصديق به والايقاع بحقيقته وكذبهم المؤمنين بالاعوام غير ما هم عليه متيمون من الشك والريب ومظاهر بهم اهل التكذيب لله وكتبه ورسله على اولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبينا فذلك إجساد المناثفين في الأرض وهم يحسنون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها وهذا الذي قاله الحسن فإن من الفسال في الأرض اتفاد المؤمنين الكاثرين أولياء كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تبن فتنة في الأرض وفسال كبيرا فخضع الله الهملاء بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا للكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم صدقا مبينا ثم قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فالمنافق لما كان ظاهره بالايمان اشتبه عليه أمه, أمه اشتبه أمه على المؤمنين اشتبه الفساد على المنافق حاصل لانه هو الذي مر المؤمنين بقوله الذي لا عقيدة له الكافرين على المؤمنين ولو أنه استمر على هذه الأول لكان شره اخف ولو اخلص عمل لله وتطابق قوله وعمله لافلح لا ونجح ولهذا قال تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مصلحون أي نريد ان لا نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين واصطلح مع هؤلاء وهؤلاء كما روى محمد بن اسحاق علي بن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَيْ إِنَّمَا نُرِيدُ الِاقْتِصَامَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ويزعمون انه اصلاح هو عين ولكن لا يشعرون فسادا واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا نؤمن كما السفهاء الا انهم هم السفهاء الناس أي إيمان الناس بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه وقيروا الله ورسوله في امتثال الاوامر وترك الزواج قالوا أنؤمن كما السففات يعنون لا يعنون عنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم خضي الله عنه قاله ابو العالية والسدي في تفسيره في عن ابن عباس و مسعود و غير من الصحابة و يقول الربيع بن أنس و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم يقولون النصير نحن وهؤلاء هؤلاء منزلة وعلى طريقه واحده طريقة مواحدة والسفهاء جمع سفيه كما ان الحكماء جمع حكيم والكلمات جمع هليم والسفيه هو الجاهل الضعيف الراهي القليل المعرفة القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار ولهذا سمى الله النساء سفهاء في قوله تعالى ولا تكن السفهاء اموالهم التي جعل الله لهم قياما قال عامه علماء التفسير هم النساء والصيام وقد تولى الله سبحانه جوابا في هذه المواطن كلها فقال الا انهم هم السفهاء فاكد ونصر السفاهه فيهم ولكن لا يعلمون يعني ومن ثمار اهلهم انهم لا يعلمون بحالهم في الضلاله والجهل وذلك اولى وأبدأ في العمل عن الهدى الحمد لله وبالانامين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد طبعا نحن في الفئة الثالثة التي ذكرها الله جل وعلا لأن الله جل وعلا ذكر ثلاثة فئة ذكر المؤمنين في أربع آيات ذلك الكتاب ألف لا أمين ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم وصف المتقين اللجين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هم رزقناهم ينفقون واللجين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم واولئك هم مفلحون ثم وصف الكافرين في ايتين إن الذين كفروا سواء عليهم أنزعتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصران ما ولهم عذاب عظيم وكأن الله جل وعلا لما ذكر المؤمنين في الأربع ايات وكأن القرآن نزل لهؤلاء المؤمنين ولذلك أعرض عن ذكر الفئتين يا وهم الكفار وهم منافقون لأنهم لا ينتفعون بكلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك يعني فصل في يعني يعني في وصف الفئة الثالثة وهي فئة المنافقين. والمنافقون كما قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكون وضرهم اشد على المسلمين من ضرر غيرهم لذا جاء التفصيل فيهم اكثر من غيرهم لذا جاء التفصيل فيهم يعني أكثر من غيرهم كما في هذه الايات طبعا نزلت فيهم سوره كامله سوره براءه وسوره المنافقون وذلك كشفا لزيفهم ويعني هتكا لأسطارهم في هذه الآيات وإذا قيل لهم لا تفسدوا في, ال... في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون المعلوم بأن الله عز وجل أصلح الأرض أصلح بإرسال الرسل و... وانزال الكتب والأرض والسماء لا تصلح إلا بطاعة الله عز وجل كما قال جل وعلا ولا تفسدوا في في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله جل وعلا برسال وصل وإنزال الكتب، فهؤلاء المنافقون مفسدون في الأرض يعملون في الأرض بالكفر والمعصية والنفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نعم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون، والمنافق المنافق الله عز وجل اطفى الله عز وجل بصيرته. فلا يكادوا يرى الأمور على حقائقها ولذلك هم يعني, يعني كما, كما وصفهم الله عز وجل يعني هم يعني يخشون الناس ولا يخشونه سبحانه وتعالى فمن التماس المصير يعني قالوا إنما نحن مصلحون يظنون أنهم على صلاح ألا إنهم هم المفسدون فأكد الله عز وجل بأنهم, بأنهم هم أهل الفساد لأنهم هم أهل الكفر وأهل المعاصي والشقاق وضمير الفصل هنا للدلاله على تاكيد الحصر فيهم والجمله الاسميه نعم ولكن لا يشعرون بضلالهم وكفرهم وما هم مقبلون عليه واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا ان امنوا كما امن السفهاء التعليق هنا يعني من الذي وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانهم سفهاء المنافقون فتعلم ان من مسالك النفاق الوقوع في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم وصفوهم هم بأنهم سفهاء. نعم وهم هنا يقولون كما قال يا قوم نوح يعني وما, وما نراك تبعك إلا الذين هم أرازيلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فإذا من مسالك أهل النفق هو الطعن في الصحابة ذلك ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم فتعلم أن المسالك التي عليها هؤلاء موافضة من الوقوع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسالك المنافقين كما وصفهم الله عز وجل كانوا يسفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سفهاء فرد الله جل وعلا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وصفاء جمع السفية كما ذكر لك والسفيه هو القليل العلم وقليل, وقليل المعرفة الذي يعني لا يبين له ما يصلح كما سمى الله جل وعلا النساء والصبيان في قوله تعالى ولا تؤتوا الصفاء أم التي جعل الله لكم قياما والصفاء في قول عامة أهل التفسير هم النساء وهم الصبيان فاتفى يعني الشاهد هنا أن يعني من مسلك المنافقين الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فم فلا نرى رجلا يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا تجده مغموصا على يعني يعني عليه بالنفاق يعني تجد سيما, سيما النفاق على وجه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه, آية, آية, آية, آية, آية, آية الامام حب الانصار وحديثه في الصحيح وآية, وايه النفاق بغض الانصار نعم قوله تعالى واذا نروا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون اللهم افسح له ابي رحمته في مغيانه يعمه يقول تعالى واذا لقيت اولئك المنافقون المؤمنين قالوا آمنا واظهر لهم الايمان منهم وإذا فلوا إلى شياطينهم، يعني إذا مصرفوا وذهبوا وفرصوا إلى شياطينهم وشياطينهم في عددهم وطوراتهم من أحداد الجلود والروس والمنافقين قال المجريد وشياطين كل شيء ما ويكون الشيطان من الجن والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي معجوبا شياطين من والجن يوحي بعضهم الى بعض القرب يوحي مرهم بعض هو قالوا ان معه اه محمد الفساد علينا اعداء اي إن على مثل ما انتم عليه انما نحن مستهزئون اي انما نحن نستهزئ بالقوم وانا وقال الطحان بن عباس قالوا انما نحن مستهزئون سافرون باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الطبيعه انس كذلك وقوله تعالى جواد وموافقه على صنيعهم الله يستهزئ بهم ويقضهم في طغيانهم يعلمون وقال ابن شرير اخبر تعالى أن فهذا وما اشفاه من الاستثناء الله تعالى ذكره وسخريته ومكثه وسخريته وسخريته واهل الشرك به فهذا من الله تعالى أنه الذي يستحق العقاب يعني يستحق عليه العقاب الذي عليه يستحق العقاب في اللبس الذي عليه يستحق العقاب في اللبس وإما خلف المعنى كما قال تعالى وجزاء ظلم وهو است يعني استهزاء الكفار ظلم منهم يستهزاء منافقين وأما استهزاء الله عز وجل بهم فعطل لأن الله جل وعلا قابلهم على فعلهم وقابلهم على مكرهم نعم واستهزاءهم بالباطل وبالظلم وبالعدوان وأما استهزاء الله جل وعلا مين بالحق نعم فهما و... تفق الذهما فقد استلف معناه. ما. قال: وإلى هذا المعنى وجه كل ما في القرآن المضاد لذلك. لأن المكر والخداع والسطريعة على وجه الله والعبث والعبثي ينتمي عن الله عز وجل إجماع. وأما على وجه الاتفاق والمقابلات بالعدي والمجازات فلا ينتمي ذلك. وقوله تعالى: ولا مدوهم في مغبائهم وقال تعالى ايحسبون هنا ما نمد به للمال ومليل مساهر لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقالوا شديد والصورات نزيدهم على وجه الإنسان والتغطلات في عدوهم وتمردهم كما هو هو هو المزاوجه في الشيء كما كما قال تعالى ان لما طاب الماء اهم الناس في جريته قال الجرير وتعما طولات يقال عمى فلان يعمى وعمها عموًا اذا والله طبعا خلاف العمه العمه هو العمى يكون في العين واما العمه يكون في البصيره لذلك في طغيانهم يعمهون يعمهون يعني في ضلالهم يعني يضلون إذا العمه يكون في البصيره وفي الدين واما العمه بالياء بالالف المقصوره فهذه تكون في البصره فالعمه بمعنى الضلال دنسه وعلاهم رجلسه يترددونها تنظر ظلات لا يجدون الى المخرج منه سبيلا لان الله قد طبع على قلوبهم وخاطر عليها واعمى انصرهم عن الهدى واغشاها فلا يسمونها رشدا ولا يقتلون سبيلا اذن هذه الافعال التي يقابل الله عز وجل بها اي افعال المشركين هذه يعني فكرة كما في قوله تعالى يعني قالوا إن معكم انما ان معكم انما يعني عالم انتم عليه يقولون لسادتهم وكبرائهم وشياطينهم من الانس والجن إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم مثل هذه الافعال اطلقها الله جل وعلا مقابلة يعني مقابلة لافعال المشركين فهذه الافعال يعني هي في سياقها هي مدح لله عز وجل لانها جاءت على على على وجه الجزاء وعلى وجه المقابلة نعم ولذلك لا لا يستفاد منها اسماء لله جل وعلا فليقال يعني يسمى الله جل وعلا مثلا بالمستهزئ ولا بالماكر ويمكرون ويمكر الله والله خير, خير الماكرين فالمكر في مقابل المكر انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فالكيد في مقابل الكيد فهذه الافعال في سياق علاجات المقابلة والجزاء هي مدح لله عز وجل فلا تخرج من سياقها ويوسم الله جل وعلا بصفة الاستهزاء أو يوصف بصفة المكر أو صفة الكيد لأن هذه الصفات منها ما هو زم ومنها ما هو مدح فلذلك مثل هذه الصفات تذكر في سياقها ولا يشتق أسماء لله جل وعلا بها وأخطأ من ظن أنه يشتق يعني لله جل وعلا أسماء منها أخطأ من أهل العلم من ذهب إلى, إلى ذلك وأطلق على الله جل وعلا الكائد والمستازئ والماكر فمثل هذا لا يجوز لأن فيها من ما هو متح ما هو زم فلذلك السياق الذي جاءت فيه فمثل هذه الصفات أن تطلق على الله جل وعلا في سياقها على جات المقابلة لكن لا تطلق ابتداءا نعم قولوا أن أولئك الذين اشتروا طلالة بالهدى فما رؤيت تجارتهم وما كانوا مهددين في عن الناس من أولئك الذين قال أخذوا قال أخذوا فقدت وضعوا كل وقال من كثر. وقال samud الذين الشرو والضلاله بالهدى دايما اللي بعد الباء هو الثمن المدفوع ان دايما الذي بعد الباء انا يعني عندما تقول بعني هذا بكذا فالثمن يكون ايه بعد الباء فالذي بذلوه في مقابل الضلاله هو هو الهدى وهذه وادي اخصى صفقه ان يعوض عن الهدى يدفع الهدى في مقابل الضلاله سبحان الله على ان الناس معلومون في التجارات انهم يعملون في التجاره لكي لكي يربحوا فهذه اقصى صفقه وقعوا فيها ان اولئك الذين شربوا الضلاله بالهدى فما ربحت تجاراتهم وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين ولماذا كانت هذه التجارة صفقة خاسره لانه لم يكن يلهدا يعني يعني خليقا لهم ولم يكونوا اهلا لهذا الهدى وما كانوا مهتدين يعني لا علاقة لهم يا بالهدى بل كانوا في في الضلاله، فلذلك كانت هذه أخسر، كل كانت تجارتهم أخسر صفقتهم. نعم. قوة عالم سرهم مثل الذين استووا لنا فلما أضاءنا أولئك ذهبوا بمريهم وروتهم في غرماه الذين يصرون صم قر من عمهم فهم لا يرجون تغذيب هذا مثل. بعد قصير الى العام بمجلس فوق لا نرى فلما اضاء الفت ودفع بها واوصل بها بها هو كذلك في اتمر وصار في ظلام وصار في ظلام شديد لا نور ولا دليل وهو لا يسمع اب ولا يشعر كما لا اعمى لو كان ضياء لما, لو كان لما فلهذا لا لا يرجع الى ما كان عليه قبل ذلك وكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلاله عوض عن الهدى واستحبابهم الغير على الرشد وفي هذا المثل والشديد والفزع كما قال تعالى يحسبون كل صيحه عليهم وقال ويعرفون بالله إنهم لمنكم ولكم منكم ولكنهم قومه يفرحون لو يجدون ملجا او مهارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون والبرد هو ما يلمح او ما يلمح في قلوب هؤلاء القرب من المنافقين في بعض احيان من نور الايمان ولهذا قال يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لان الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وابوابته كما قال هل اهلك علي الجنود فرعون او بل الذين كفروا في تدبير والله من ورائهم محيط ايدهم قال يكاد البرق أن تفقر أي شدته وقوة في نفسه وضعف صائرهم وعدم ثباته للإيمان وقال عليهم ابن طارق عن ابن عباس يكاد البرق أن تفقر يقول يكاد محكم يدل على عوارض المنافقين وقال عليهم ابن طارق عن ابن كلما الله لهم مشو فيه يقول كل كلما اصاب المنافقين من عز الاسلام امهنوا اليه واذا اصاب الاسلام نكبه قاموا ليرجعوا الى الكفر كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير منه مهنته والله محمد بن عبد العباس كلما اراه لهم مشوا فيه واذا اظلم عليه قاموا اي لا يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من به على استقامه فاذا ارتكبوا منه الى الكفر قاموا اي متاييرين وهكذا قال ابو العلي بن حسن البصري وقتالته وطبيعه انس والسدي والشندي على الصغار وهو اصح واظهر والله اعلم وهكذا يقولون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب ايمانهم فمنهم أن من من النور ما يضيء له مسيره الفراسف واكثر من ذلك واقل من ذلك ومنهم من يطفئ نوره تار ويضيء اخرى فيمشي على الصراط تار ويقف اخرى ومنهم من يطفئ نوره بالكليه وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون فقال في, في حق المؤمنين يوم در المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيناتهم بشرات يوم جنات تجري من تحتها الأرض الآلق وقال تعالى يوم يوصل الله الدنيا والتي لها من نورهم وبأيمانهم يقولون. يقولون ربنا اكرم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير راى بخان عن عبد الله بن مسعود نورهم يسعى بين ايديهم قال على قدر اعمالهم يمرون على الصراط منهم من نور مثل الجبل ومنهم من مثل النخلة وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقل مرةً وأطفأه أخرى ورابنا لحد أيضاً عن أعباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا لعظة نوراً يوم القيامة فأما المنافقه فلطفى النور فنؤمن ونشفقه مما يرى من أطفائه للمنافقين فهم يقولون ربنا أتهم لنا نورا نوراً يُعطى كل من كان يُظهر الإيمان في الدنيا يوم الديام في مورة فإذا ادى إلى الصراط طفي أمور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشتقوا فقالوا ربنا أتمنى أن أمورها فإذا اتقرر هذا صار الناس بقصحة مؤمنون كل قصر وهما وصوفون الأربع في أول قصر وخلف خلص وهم المقصودون بالايتين بعدها وهم الذين وهم قسمه خلص وهم المضروب لهم المثل النار وهم الذين يرددون تره تره يظهر لهم لبع الايمان وتره يخفون وهم اصحاب المثل النائي وهم خف الا من الذين لهم ثم ضرب وهم قفوا حالا من الذين قلوا نعمل ثم, ضربهم ثم ضرب ثم ضرب مثلا العبادة للغفار الذين نعتقدون لأنهم على شيء وليسوا شيء وهم أصحاب الهل المركب في طوله العالم والذين كفروا اعمالهم كثرات بكيعة أحسبه وفرآن ماء حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا الآن ثم ضرب مثلا الكفار الجهال الجهل الوسيط وهم الذين قال تعالى فيهم اول ظلمات في بحر الملقي يغشاه موج من فرقه موج من فوقه سحر وظلمات بعضها فو إذا اذا اخرج يده لناكل وراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من فقسم الكفار هنا الى قسمين داعيه ومؤلف كما ذكرنا في اول سوره الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مليء وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منهج فقد قسم الله المؤمنين في اول الواقعه وفي اخرها وفي صوره الإنسان إلى قسمين سابقون وهم المقربون واصحاب اليمين وهم الابرار ذلك هي على, على أن الإنسان قد تكون فيه شعبه من إيمان وشعبه من نفاق إما عملي لهذا، لأهل... إما عملي، هذا العديد أو أبطاري، كما ذلك عليه الأهل رأى احمد عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوب والرح قلب من فيه في إليفتل السيراج في إليفتل السيراج وقلب اغلف مربوط على خلافه وقلب ملكوث وقلب مصفح فاما القلب الاجر فقلب المؤمن فسراجه فيه نور واما القلب الاغلف فقلب الكافر واما القلب الملكوث فقلب المنافق الخالص عرف ما انكر واما القلب المصفح فقلب فيه ايمان ونفاق ومثل الايمان فيه كمثل البقله يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحه يمدها القلب والدم فاي المال لديك غلب على الأخرى غلبا عليه وهذا اسناد جيد حسين قوله تعالى ولو شاء الله لذهب سمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير رواه محمد بن اسحاق عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب سمعهم ولو صالهم قال لما فرقوا من الحق بعد معرفه قال, قال لما فرقوا قال قال من الحق بعد معرفه ان الله على كل شيء قدير قال ابن عباس اي ان الله على كل ما اراد عباده من نخبه او عفو قدير وقال الجليل انما وصف الله تعالى نفسه بالقدره على كل شيء في هذا الموضع لانه حذر المنافقين باسه وسطوته واخبرهم انه بهم محيط وعلى اذهاب اسماعهم وابصارهم خبير وذهب كثير ومدفعا من كثير من المفسدين الى أن هذين المدىين مضروبان كصنف واحد من, من المنافقين وتكون أول في تعالى إتعالى أو كصيب من السماء بمعنى الوارد بمعنى الوارد كقول تعالى ولا تطرع منهم آثماً أو كثوراً أو تكون للتخيير يضرب لهم مثلاً بهذا وإن شدت بهذا فقط أطوير أو, أو للتساوي مثل جالس الحسنة أو بسيري على ما وجاهز مشاريع أن كل منهما مساهم من الآخر في إبعاد الجلوس له ويكون معناه على فروجه سواء ضرب ذهم مثل بهذا أو بهذا فهو مضارب الحين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين طبعا هنا في هذين مثلا المثل الناري والمثل المائي فازني مثلين الضربه يعني الله عز وجل للمنافقين المثل الناري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثل المنافقين عندما جاءهم الحق فتركوه واعوضوا عنه الى غيره كهذا الذي كمثل الذي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم أطفى الله عز وجل وأن ذهب الله بنورهم يعني ينزل الله جل وعلا به على إطفاء نور بصائرهم فلذلك طرقوا الحق وحادوا عنه بعدما ظهر لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم والآيات التي بعث بهم فلما أضعت ما حوله ذهب الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ولانهم لم ينتفعوا بالحواس التي خلقها الله جل وعلاهم كما قال جل وعلا يعني و و و يعني يعني فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون والمثال الثاني المثال المائي أو كصيب من السماء والوحي يعني يعني ينزل الله جل وعلا على الوحي منزل بماء المطر فكما أن ماء المطر فيه حياة الأبدان وحياة النباتات كذلك الوحي بحياة القلوب ولذلك أطلق الله جل وعلا على الوحي روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمينة لأن ك يعني كما أن المطر بحياة القلوب وحياة حياة الأبدان وحياة النباتات كذلك الوحي فيه حياة القلوب وحياة البصائر نعم أو كصيب من السماء في ظلمات نزل وفي حال نزول كذلولمات والظلمات ينضرب بها على ظلمات الكفر والكفر فيه ظلمات والحق نور يتعدد كما قال جل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور طرق الضلاله مجموعة في ظلمات والحق واحد في منظب في ظلمات ورعد وبرق والرعد قوة يعني قوة الآيات القرآنية والأدلة والبرق كذلك وضوح وانكشاف أدلتها وما انطوت عليه من معاني التوحيد يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين وهم ساعدوا على انتماص بصائرهم وبعدهم عن الحق بأن صموا أبصارهم عن سماع الحق المنزل من السماء يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا حيث جاء الحق يعني كما قال جل وعلا يعني, يعني يقول لهم الحق وإذا ويقولون أمنا بالله وبالرسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكوا بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين فهذه بالضبط هنا ويعني يكاد البغ يختف ابصا لهم لقوه الادله القرانيه وضعف بصائرهم وشده جهلهم نعم كلما اضاء لهم مشوا فيه كانت لهم مصلحه يعني كانوا مع الدين واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لزاهم وبصرم ان الله على كل شيء قدير يعني هذا مثل ماء ومثل مثل ناي ومثل ماء مضروب للمنافقين لكن عندنا هنا قولان في هذه في, في في هذا التوجيه القول الأول الذي ذكره الحافظ ابن كثير بأن المسأل الأول مضروب لفئة وهم المنافقون الخلص الذين يعني نفاقهم كامل والفئة الثانية لقال قال ضربه الله عز وجل لمنافق في شعبة من النفاق هذا القول الأول الذي ذكره, ذكره ابن كثير رحمة الله تعالى وضرب وذكر لك المسألين الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة النور والذين كفوا أعمالهم كسراب بقيعة والثاني أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقي موج من فوقي سحاب. قال هذه أيضا للكافر اللي هو الكافر الذي ليس عنده أي شيء والثاني الذي هو طلب الحق فضل القول الثاني قول ابن جريم رحمه الله تعالى ان هذين مسلين مضروبان لفئة واحدة وهم المنافقون لكن هذا يذكر منهم صفه هو أنهم عندما رأوا الحق حادوا عنها فضرب لهم المثل الناري وضرب لهم مثل آخر في أنهم يعني كما قال جل وعلا إن منافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قيل مزبزبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والمثل الثاني مضروب لهم أيضا في صفة أخرى لهم وهي ترددهم وأنهم كما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير أثمأن به وين اصابته فتنه انقلب على وجه القول الثاني قول بجي وحم وطلا اوجه يعني أوجه لماذا لانه ليس هناك فرق بين المثالين حتى تقول هذا للمنافق الخالص وهذا للمنافق اللي شعبه لأن لان المنافقين الذين هم يعني الخلص ذكرهم الله جل وعلا في سوره المنافقين فقال فقال جل وعلا إذا جاءك المنافقون نقول نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين الكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفوا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة فالشاهد إن المنافق الخالص في نوع من التردد ووصفهم في صورة النساء ها يعني مزبزبين هو ده كلما يعني اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا اذا قول الم ابن جريح الله تعالى ان المثلين مضروبان للمنافقين ولكن هذا يذكر صفة من صفات ما حيدهم عن الحق وتركهم من الحق بعد ما بان لهم فهذا المثل الناري والمثل الثاني يذكر ترددهم وأنهم يعني يعبدون الله جل وعلا على وأنهم يعني ليس لهم إلا المصلحة فحيث كانت المصلحة فهم فيها فإذا يعني يعني ضقت عليهم الأمور خرجوا من الدين لأنهم لا يعبدون الله جل وعلا على التمكن فيكون قولهم أوجه في هذه المسألة ان المسألين مضربان للمنافقين لكن هذا يذكر صفة من صفاتهم وهو أنهم يعرضون على الحق بعدما بلهم الثانية يذكر لهم أنهم يعني يعملون على الرغبة والرغبة ولا يعني يعني ولا يفهمون دين الله عز وجل ولا يفقهونه نعم وكما وصفهم مزبزبين وعلى ذلك قول ممل جي أول في هذه المسألة وأنهم مضطبان لصفة واحدة ل واحد فقط وهم يمنفخون وكذلك مثلا الذين زكوهم في سورة النور هم ضربان ايضا لفئ للكفار ايضا واحدة واحده من الكفار الأول انهم يعني يعني والذين كفروا عملهم كسراب بقيع يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءوا لم يجدوا شيئا وكذلك الكافر وقد ناء الى ما عملوا من عمل فجعلناها باءا مصورا أو كظلمات في بحر الجي وصفهم وهنا مثل الثاني يصف الله عز وجل حالهم هم في ظلمات الجهل وظلمات البدعة وظلمات الشرك وظلمات الضلاله أو كظلمات في بحر اللوجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحب كذلك مثلا في سوره النور هم كذلك للكفار لكن كل مثل يذكر صفة من صفاتهم الأول أنهم يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء والثاني وصف لحالهم الظلمات التي كانوا يغرقون فيها Yeah, وأنزل لكم من السماء ماها والمرودين السحاب هذين في وعي عند حاجتهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزرور والثمار ما هو مشاهد. أطلق السماء على السحاب من باب ع... لان السماء هي كل ما عليك. السماء هي هي, هي كل ما عليك. فيطلق على على السحاب. ها. فأخرج لهم به. قوله تعالى الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم في احسن تقويم ورزقكم من الطيبات لا الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وهم يقوله انه الخالق الرازق مالك التالي وساكنيها ورازقه فبهذا يستفاد ان عبده وحده ان يعبد وحده فبهذا يستحق ان يعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وفي الصحيحين بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله جدا وهو خلقك الحديث وكذلك حديث معاذ انا ادري ما حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا الحديث وفي الحديث الآخر لا يقول أحدهم ما شاء الله وشاء فلان ولا يقبل ما شاء الله ثم شاء فلان وهذا من التشريك في اللفظ حتى ولو لم يقصد القائل مثل هذا لأن الذي قال ما شاء الله وشاء فلان لم يقصد يعني التشريك في المشيئة ولكنه أشرك في اللفظ. فحم فمن حرص ف من حفص النبي عليه وسلم على على حماية جناب التوحيد فمنع من التشريك في اللفظ كما يعني منع من التسمية بأبي الحكم قال وقال لو إن الله هو, هو الحكم نعم هو كو كو وقال ان نخنع اسم من عند الله آآ يعني, يعني تسم رجل تسمى ملك الأملاك أو أو شيء إن شاء فهذا كل من من الألفاظ التي فيها تشريك بين الله وبين الخلق في اللفظ حتى ولا المقصد المعنى فمثل هذا لا يقال نعم وقد استدل به كثير من المفسرين الراضي وغيره على وجود صانع تعالى وهي داله على ذلك الطريق الاول فان من تامل هذه الموجودات السفليه والعلويه واختلاف اشكالها والوانها ووباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمه علم قدرة صالحها وحكمته وعلمه واتقانه وعظيم سلطانه كما قال بعض الاعراب وقد من ما على وجود الرب تعالى فقال يا سبحان الله ان البعض لتدل على البعيد وان اثر الاقدام لتدل على المثير فسماء ذات ابراج وارضهم ذات فجاج وبحارهم ذات امواج ألا يدل ذلك على وجود المطية الخبيث؟ ثم تأمل هذه السماوات البزاعية والبزاعية وبعدين من الكواكب الكبار والصغار أن يرى من السياره ومن الثوابت ونظر إلى البحار في للأرض من كل جانب، والجبال الموضوع في الأرض تطرّ ويسكّ مساكينها من خلال مع اختلاف أشيائها وألوانها، كما قال تعالى. ومن الجبال جوده نيغو وممر مختلف الوانها وقوابيل تود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء وكذلك هذه الانهار السارحه من قطر الى قطر للمنافع وما نراه في الارض من الحيوانات المتنوعه ومن مختلف في الطعوم والاراهيج والأشكال والألوان مع اتخاذ الطبيعه من والماء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمه وحكمته ورحمته بخلقه ونصت على وجود ورحمته بخلقه بهم واحسانه اليهم وغره بهم لا اله غيره هو الله اسماء عليه توكلت عليه واني ما في القران الدالة على هذا التضارب والايات نعم نعم م. قولوا على وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فالا تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعذاب للكافرين ثم شرع تعالى في تقرير النبوه بعد أن قرر انه لا اله الا هو فقال مخاطبا للكافرين وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فاتوا بصوره من مثل ما جاء به ان زعمتم انه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بما شئتم من دون الله فانكم لا تستطيعون ذلك قال المعباس شهداءكم اعوانكم وقال السدي عن ابي مالك شركاءكم, شركاءكم اي قوما اخرين يساعدونكم على ذلك اي استعينوا بها في ذلك ينبوا وينصرونكم. وينصروا وقال لكم وقالوا الجاهل شهداءكم قال ناس يشهدون به يعني حكام الفصحاء لا خلقوا يعني كل وصيحة وهي قولا متقاربة سواء يعني وضعوا شهداءكم أعوانكم أو من يشهدون بهذا لكم أو يشوعككم الأقوال كلها متقا متقاربة على طريقة السلف أنهم يفسرون الآية بما يقارب معنا. وقد وقد أهدأهم الله تعالى بهذا في غيب الأوضاع. في غير موقع من القرآن فقال في سورة القصص قل فاتوا بإكتاب من عند الله هو أنت منهما أتبعه إن كنتم صادقين وقال في سورة الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كانت أرضه لمرض طبيرا وهذا هو التحدي الأول لأن سورة القصص وصورة الإسراء كلاهما هم مكية فتحداهم في مكة قبل الـ قبل الـ المدينة تحدهم في الكتاب كله وهذا التحدي الأول سيتحدهم ثانيا في مكة أيضا نعم وقال في سورة ووت وقال في سورة ووت أم يقولون فكرار كل بعشر بعشق سورة مثله مفرياتم ودعوا لذبعتم بالدون الله إن كنتم صادقين وقال في سورة ووت وما كان هذا القرآن أن يُفرَ دون الله وآتٍ تصديقاً الذي بين يليه وتُصير الكتاب ريب فيه من رب العالمين أن يقولون ترى قل فأتوا بسورة من ذري وادعوا من الزراق دون الله إن كنتم صادقين وكل هذه آيات مبكية ثم تحتهم بالذلك أيضاً في المدينة فقط هذه الآية وإن كنتم في غير في شك أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القران قالوا المجاهد وأكادته اختارهم جديد الطبري والزمقشني والرازي وأنقلوا عن عمر وبمسعود والبعباس والمسل المصري وأكثر المحققين ورجع ذلك بوجود من حسنها أنه يؤداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم ومتابيهم وذلك أكبر أحدي وأشفر أن يتحدى أعمالهم أميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدريد قوله تعالى فأدو عشر سوءاً مثله وقوله لا يأتون بمثله وقوله لا يأتون بمثله فهذا التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أصحوا فهذا التحدي عام لهم كلهم فهذا التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أصحوا أمم وقد تعداهم بهذا في ملكة والمدينة طراء العديدة مع شدد على ودهم له وبغض إبليهم ومع هذا عادوا منه عن ذلك وإذا قال ولهذا قال تعالى فإن لن تفعلوا ولن تفعلوا ولن لنفي التأبيل في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أباها وثاني ألوى معرض أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما ماضعا مقدما غلقائما ولا مشتر أن هذا الرؤال لأنه يعارض بمثله أبا للآبنين وذكر الدائمين وكذلك ربعا الأمر لم يعارض من دلو الى زماننا هذا ولا يمكن وان لا يتاتى ذلك, و... ذلك لاحد والقران كلام الله خالقه كل شيء وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ومن تذكر القران ولدي من وجود الاعجاز فنونا مظاهره وخفية من حيث باللفظ ومجهه المعنى قال الله تعالى الهي لام رام كتابه محكمت آياته ثم فصلت لله الحكيم الخبير فأحكمت الفاظه وفصلت معانيه أو العكس على الخلاف فكل من نفطه وقعناه فصيح لا يُعادى ولا يُدانى فقد اخبر عن مغيبات الماضية كانت ووضع ضد ما اخبر سواء بسواء سواء بسواء سواء بسواء وامر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدا اي صدق في الاخبار وعدلا في الاحكام فكله عقل وصدق وعد وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراض كما يوجد في اشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم الا بها كما قيل في الشعر إن اعذبه أكذبه, أكذبه, اكذبه إن عذبه أذبه إن عذبه أذبه وتجد القصيدة الطويله المديده قد استعمل من في وصف للزائل أو الخلف أو الخمر أو في بحث شخص معين أو فرس أو ناقه أو حرب أو كائن أو وقافة او سمع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا الا ضرر المتكلم المعين على شيء خفي او دقيق الا قوله المتكلم المعين ام وين ايش ام الا قول المتكلم المعين على شيء خفي او دقيق او جرده للشيء الواضح ثم نجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت قصيرة، وسائرها هذر لا طائل حدّه، وأما القرآن فجميعه فصيح في غايه نهايات البلاغة، عندما يعرف ذلك قصيلا واجمالا مما فهم كلام العرب وصريحا التعبير فإنه إذا أمل الأخبار وجدها في غايه الحلاوه سواء كانت مقصودة أو وجيزة. وسواء تكررت ام لا وكلما تكرر حلى وعلى لا يصدق عن كثره الرب وايمله منه العلماء وان نظر في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعه منه الجبال الصم الراسيات فما ظنك من قلوب فاهمات وان وعن انت بما يفتح القلوب والاذان ويشوق الى دار السلام وهم جاواك عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما اختلاهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذذ الاعين وانتم فيها خالدون وقال في الترغيب افامنتم ان يرصف لكم جانب البر من مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ نُسْقِطَ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَيُنْزِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ أَيُّ النَّذِيرِ كَانَ ذِكْرَى وَقَالَ فِي الزَّبَرِ فَكُلَّ نَهَارٍ نُنَبِّئُ وَقَالَ فِي الْمَوْعِفِ أَفَرَأَيْتَ إِذْ مَنَعَهُمْ ثَمِينًا ثُمَّ جَاءَهُمْ إلى غير ذلك من أنواع والبلاغه والبلاغة وان جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواب اجتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رديء تهين. كما قال المسعود المعين من السلام. ما قال المسعود؟ كما قال المسعود المعين من السلام إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن. يا ايها الذين امنوا فارعنا سمعك فانها خير تامر به او شر ينهى عنه ولهذا قال تعالى يأمره بالمعروف ومن عدى الله فيهما لأوليائه وعدائه من النعيم والجهيل والمهاد والعذاب الأليم بشرت به وهذرت وهذرت ونذرت ودعت إلى فعل خيرات الاجتنام المنكرات وذهدت في الدنيا ورقبت في الاخره وثبتت على الطريقه المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرحه القبير ونفن عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا فرقصة حين أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا فضعك من الآيات لا آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوديته وحيا أولاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم عن يوم القيامة رفه مصري صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي منيته وحيا أي الذي سست به من بين هذا القرآن المعرف للبشر المعارض بخلاص قريبه من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من, من العلماء والله أعلم وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على عادت مواته في بمجابه ما لا يدفع بعد ولله الحمد للنا. وقال تعالى فتف النار التي وقودها الناس والعكام بعدت للكافرين، اما الوقود فبفتح للور فهو من يلقى في النار لإطرى بها كالحطر ونور. كما قال تعالى وأمن خاصطون فكانوا لي أنهم وقال تعالى إنكم وما تعبدون الله أولئي آلها كما وردوها وكل فيها خالدون. ومرض الحجارة هنا في أحجارة تبريد العظيم السوداء الصلبة المنذرة. وهي أجد الاحجار حرما إذا حميت. أجارة الله منها. وقيل المناطق هي حجاره الاصنام والأذناء التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله نصروا جاهلاً وقومه تعالى أعدى في الكافرين فالأظهروا أن التومير في الأعدى عادل إلى النار الذي يومده في الأسوى الحجار ويعتمل عرضه إلى الحجار ولهم فت بين القولين في المعنى لأنهما مكلازمات وأعدى فيوصلت عدد أي نعم وحصلت لكافيين بالله. أعدت أي وصلت وأصرت لكافيين بالله ورسوله كما قارن أصحاح عن محمد عن عبده أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. أعدت لكافيين أي من كان على مثل ما أتوم عليه من الكفر كان وتقوا النار التي أعد التي أعدت للكافرين وسعود عاد الضمير على النوى وعاد على على الحجارة. هم متلازمان لأن الحجارة في النار فالقولان متلازمان نعم وقد استدل كثير من أئمة الزنة لهذه الايه على أن النار موجوده الآن بقوله تعالى أعدت أي أبزلت وقد ورأت أحالين كثيرة في ذلك منها تحاجة الجنة والنار، ومنها استدلت النار ربها فقال رب شكل بعض بعضه فأذن لي بنفسي نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحديث ابن مسعود سمعنا وجبه فقلنا ما هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معلش استأذنت الناب خربها فقالت رب اكل بعضي ما أقرب طيب فأذن لها فأذن لها بنفسي مش وليس فأذن لي فأذين لها بنفسي. استألت النار مم. استألت النار ربها فقال رب أجل بعضي بعضا فأذين لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصدق الحلس هو البخاري طبعا عندكم نعم قديد المسروس سمعنا وجبة فقلنا ما هناله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مهر قلت يبني من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى طريعة. السلام الوجبة هو يعني يعني صوت كبير وو يعني هو سقوط الشيء لازما مكانه. حتى يعني فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت لازمًا أماكنها. فقوله سمعنا وجبة يعني صوت اصطدام. صولا الوجبة سقوط الشيء لازما مكانه. فقال هو هنا في مسألة يعني إن يعني استدل لك فيهم من عمه السنه بهذه الايه على ان النوم موجود الان وهذا يذكر لك ان يعني هذا المذهب في مقابل مذهب المعتزله لأن من مذاهب المعتزلة أن أنهم يزعمون أن الجنة والنار غير موجودتين الآن وأن وجودهما عبث طريقة المعتزلة أنهم يعتمدون لا يعتمدون على الوحي المنزل من السماء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يعتمدون على عقولهم على أن هذه النصوص تحاجت الجنة والنار وهذه النار أكل بعض بعضا فأجل لها يا بنفسين النفس في الشتاء والنفس في الصيف ونمسل عندما كان يعني يصلي وحديثه في الصيا يصلي في صلاه الكسوف فيتقدم في ومد يده حتى كانه يتناول شيئا ثم يعني تكعكع او رجع الققره يعني رجع الققره الى الوراء وكانه يعتقي شيئا وبعد ان صلى ساله قال رأيت كل شيء في مقام هذا رأيت الجنه في هذا حين رأيت تقدمته ولو لو تناولت منها قطفا لاكلتم منه ما الدنيا رايت النار فلم ارى منظرا قط افزع كاليوم فلم ارى منظرا قد افزع كاليوم هذا حين رايتهموني تكعكاتو فمثل هذه النصوص دي تدل على على وجود الجنه والنار نعم أما, اما يعني, يعني أما قولهم ان وجوده ما لا ما هو حش في اجواف طيب الخط تسرح في الجنه حيث شاءت ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة وأنهم موجودتان الآن، لكنهم يكتملان. يكتم يعني يكتملان يكتمل ما فيهما يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البوايما: النبي عليه وسلم قال فأخبرهم أن الجنة طيبة الطربة وأنها قيعان وأن غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال, قال سبحان الله بحمد الغوسة لو نقل في الجنة. إذن هي موجودة لكن يكتمل ما فيهما يوم القيامة. ولذلك هذه تفتح ابواب الجنه حتى تغرس فيها وتزرع فيها واذا هو لك هذا القول حتى يبين لك المذهب الصحيح ومذهب اهل السنه والجماعه ان الجنه والنار موجودتان مخلوقتان لكنهما يكتملان خلافا لما ذهبوا لي حيث ذهبوا الى ان وجودهما عبث وهذا يناقض ما جاء في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذاك أيضا يناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله بحمد غوست لو دخل في الجنة طب إذا أنتم موجودة فين هي الجنة يعني يعني ما قال سبحان الله بحمد غوست لو نكلا في الجنة إذا أنتم هي موجودة مع هذه الأدلة هذا عبس يعني من يعني وهذا يعني من ضلالهم نعم كما قالوا مثلا في قوله تعالى وجوه يومئذ نظرة ي نظرة إلى ربيا ي ي فيقولون منتظر طب في ما فيش ليس الانتظار ذا نوع من الكذب يا دينه ليس في انتظر هذا من هي ضلال القومي نعم قول تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات ينتظرون من بعدها في النار كلما رزقوا منها من ثمره الرزق هم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ووجهوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون لما ذكر على ما فعته من من الأشتياج الكافرين به ورزقه من العذاب والنكل عطف بذلك حال أوليائه عطف بذلك حال من السعداء المؤمنين به ورزقه الذين صدقوا إيمانه بأعماله مصرح وهذا معنى نسمة الرحال الثاني على اصح أفوال العلماء كما سننصره في موضع وهو أن يذكر الإيمان ويذبّه بذكر الكفر أوعظ أو, أو حال السعادة ثم أشلاء أوعظ وعاصله ذكر شيء مقابل وأما ذكر شيء ومضية يعني يعني يعني من أوجه تسمية القرآن ولقد أتيناك سبعا من المسانى والقرآن العظيم مساني يعني أنه يذكر شيء ويعمّقابله يذكر أهل السعادة وومقابله من أهل الضلال او يعني يسن بها تطله مرة بعد هذه اوجه انها تطله مرة بعد بعد اخرى من التصنيع او ان يذكر شي شيء وي مقابله نعم واما ذكر الشيء ونظيره فده كتشاؤم كما شرحته ان شاء الله فلهذا قال تعالى ورشد الذين امنوا ورشد الذين امنوا عمل الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها فوصفها بأنها تجري من تحت لنهار أي من تحت أشجالها وقراطيها وقال جاءت الحديث أن أنهاراها تجري من غير الخطوط وسأف الكوثر أن حافظه لباء اللؤلاء المجوز ولا فترين هوا فطيلها الجسم الأثف بحسب وهاللود والجوهر نسال الله فطئه انه هو البر يعني أنهار تجري على, على الأرض لا يشترط لا الأخدود يعني الخ في الأرض لا النهار تجي على وجه الأرض هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى خلاف النهار الدنيا أنهار الدنيا فيها خديد يعني فيها حف لكن أنهار لكن هذا على على وجه الأرض نعم قال <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجوا نحت بلال أو من تحت جبل المسك وهو قلت عن مفروض قال قرأت الله أنهار الجنة تفجوا من جبل المسك وقوله العالم كلما رزقوا من هذه كمرة الجزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وروى ابي حاتم عن احدى بن كثير قال عشب الجنه تسع قرار وكثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان بفوائد ثم يؤدون بمثلها فيقول لهم اهل الجنه هذا الذي اهديتمونا انفا به فاقول لهم الولدان كلوا فاللون واحد والطعم وهو فر الله تعالى وأتوه عن ربيع بن أنس عن أبي العليم وأتوه قال يشبه أعطبه قال الدنيا غير أن ثمار الجنه اطيب الدنيا يا في الأسماء يعني تفاح تفاح لكن, لكن الحقائق مختلفة طعوم مختلفة وقال سير الثوري عن أعلى عن لا يشرف شيء في الجنة ما في الدنيا إلا بالأسماع. وفي ليس الدنيا في الجنة إلا الأسماع نقول كلها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 طهارة عموم طهارة من قزا والاذى والحيض ومن الاذى ومن اسم قول بها صحيح وأول العالم فيها طالدون هذا هو تمام السعادة فإنه مع هذا النعيم في مقام نميل من الموت والانقطاع فلا أخرى له ولا انقطاع بل في نعيم صرري أبري على الدوام والله المسؤول أن يحجر نبي ربيهم إنه جواب كريم بر رحيم الحمد لله وبالعالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين